بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة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 منكم وأقيموا الشهادة لله فالكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن اللَّهِ على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.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 اسْكِنُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ يُجِدْكُمْ وَلَا تُضَارُّوا ۖ إِنَّ الْمُلْتَضِقَ عَلَيْهِمْ وَإِن كُنْتُمْ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يضعن حملهن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 قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما